الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله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 مَا جَعَلَ ادْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ودعوهم لآبائهم هو أقثق عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما أنت وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا لا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا وإذا خذنا من وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا ليما يا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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت لبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هُنَالِكَ يَبْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَيُزَلْزَلُونَ زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَبِعَوْنَ عَوْرَهُمْ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ قِطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأْتُوهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون لدبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وَإِذَا الَّتُمَّتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَا ذَلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنَّ رَادَ بِكُمْ سُوءَ أَنَا وَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةٌ وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ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 الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألفنة حداد نشحة على الخير أولاك وكلم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يثيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن ياتي الأحزاب يودوا لونهم في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبذيلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء وَهَكَانَ وَفُورَ الرَّحِيمَ وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَاوِلُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكمون أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تطئها وكان الله على كل شيء قدير يا ك إِنَّا تُرِدَّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِنَتَهَا فَتَعَالَينَ فَتَعَالَينَ أُمَّتِي أُعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَحَةً وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما يا نساء فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرًا ومن يقل منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء حد من النساء إن التقيت إن التقيت فلا تخضع نبي القول فيطمع الذي في قلبه مرضى وقلنا قولاً معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا صبيرا إن لمين والمسلمات والممنين والممنات والقانثين والقانتاننت وصفف قين وصفف قنت والخاشعين والخاشات والمتفّقين والمتفّق. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين ثروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا تكون لهم الخيرة من أمرهم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا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 والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم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 ولكم ولكن الرسول الله وخطي من النبيين وكان الله بكل شيء عليمًا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات كان بالمؤمنين رحمة تحيةهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم. بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودعذهم وتوكل على الله وكفّ بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا إن تثم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحات جميلة التي آتيت أجورهم إنا أحللنا لك أزواجك التي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 بنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك وامرأة مؤمنة يوم وهبت نفسها للنبي. لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملك تيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما جِئَ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتَأْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما وكان الله عليما هليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من الزواجون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 لا ولكن ولكن اذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانشروا ولا مستانفين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي يستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمه النمتاع فسألوه النمو وَقُولُوا بِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ الله وَلَا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 ولا ولا كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يخدون علينا عليه وسلم تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا ولا وأعد لهم عذابا مهينا والذين يوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها وبناتك ونساء المؤمنين يجنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا الرحيما لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينه لننريا انك بهم ثم لا يجاورونك فيها ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة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 الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا ذخيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقوم أيتناء أطعن الله وأطعن الرسول، وقالوا ربنا. أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا لما نت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن ويحملنها وأشفقن منها وحملها لنثان إنه كان ظلوما جهولا اذْبِ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا